إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُضُوا عَهْدَهُمْ شَيْئًا وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمه يرونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون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 فَإِن تَّبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنْ من بعد بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا الكفر الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أيمان لهم لَهُمْ فاقرتم ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون الا تقاتلون قوما كثر ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بداكم اول مره اتَّقُوا حُشَاوَنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ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 وَلَمْ يَتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولٍ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجْهَزَ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالبون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالكفر اليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى الله فعسى أي يقولون من المهتدين أجعلتم سقاية المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستهون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين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 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوانه وجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين ستتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها رفتمها تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 ثمّ أنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب وَهُوَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا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 وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عمد لا يشركون يريدون اي يطفئون نور الله بافواه ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي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 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثَّى عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَأَقْوَاتِنَ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ زِيَادَةٌ فِي الكفر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 عَفَى اللَّهُ عَنْ كَلِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْلِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَانِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ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 والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذَلِّ وَلا تَفْتِنِّي آلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ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 Powiedziałam, że nie أو wątpliwości co يتقبل منكم, إنكم كنتم dzieje فاسقين, وما منعهم أن قبل منهم نفاقهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسال ولا يأتون إلا وهم, ولا ينفقون إلا وهم كارهون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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ Komisarzu! وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ Komisarzu! Panie Komisarzu! كَانُوا مُؤْمِنِينَ أَلَمْ Komisarzu! أَنَّهُ Komisarzu! يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Komisarzu! Panie Komisarzu!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 فاستمتعتم بخلاقكم كما استنفع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خابوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 يكُن خيرًا لهم وَإِن يتولوا يُعذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لا نصدقا ولا من الصالحين فلما ما من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون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 فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا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 وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَمْ أن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اِسْتَأْزَنَكَ أُولُو الطَّوْنِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَاعِدِينَ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 دمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكون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 سقين الاعراض اشد كفرا ونفاقا واجدر لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم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 وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ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 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم są to osoby, które nie są w stanie znaleźć się w tym samym czasie. Są ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون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 والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جِرٍّ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ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 التابونَ العابونَ الحامبونَ السائحونَ الرّاقعونَ الساجدونَ الآمرونَ بالمعروفِ وَالنَّهونَ عنِ المنكرِ والحافظونَ لحدودِ اللهِ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ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 وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إِذَا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا ألا, ملجأ من الله إلا إليه وَالتَّوَّابِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ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 ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا لا نفقة صغيرة ولا وَلَا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة اللي في الدين وليُنذر قومهم إذا رجعون وَأَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ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 يَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمْ